ومن الناس من يشتري نهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبر كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَا ذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد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 ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وابضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد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 وَإِذَا أُتِيَ عَلَيْهِمُ الْمُتَّبِعُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقا وإلى الله عافبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفرة إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قلينا ثم نضطرهم إلى عذاب وليض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 بعده سبعة أبحر والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن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 ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغر عنكم الحياة فلا تغر عنكم الدنيا ولا يغر عنكم بالله الغرور إن Allah-ihin, tää on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 Allah alimun khabim